يا قلبي بلاش تطاوعهم تصدقهم يا قلبي حرام وترجع تاني وتسامح وتتقلم مع الايام عشان خطري بقى انساهم حقيقي الناس بتتغير بتتبدل بسرعة Mій karl asztalon birany a shirt أيوة يا ليالي راح وفين حبايبنا اللي منا الناس الغالي آه يا اخسارة أيوة ألف اخسارة أيامنا الحلوة راحت منا واحنا مش حاسين راح وفي حبايبنا اللي منا الناس الغالين ما فيش ولا لجد قلوبها مش سهلة ولا سلكة بيئذوا الناس قتار العيد طلع فينا قالوا لللي بيعمل خير لا الخير ده كله كلام ودينا عيشين بنتعال Él, varáhít menny, és én nem jó érzés. Yali, yali, يا قلبي بلشت تطاوعهم تصدقهم يا قلبي حرام وترجع تاني وتسامح وتتقلم مع الأيام عشان خطري بأنساهم حقيقي الناس بتتغير بالأيام مفيش ولا حاجة على حالها بتفضل كله يا الله سلام كفايا يومين وعشتناهم معشتناهم اوه يا اخسارة ايوه الف اخسارة ايامنا الحلوة راحت منها واحنا مش حاسين yeah.